هل يجوز النصرانية للمسلمة؟ ليس هناك ما, ما يمنع والجمهور على أن المسلمة يجوز لها أن تنكشف على, المس... على النصرانية بمعنى يجوز النصرانية أن ترى وجه المسلمة هذا ما عليه جمهور العلماء وأما القول بالمنع فهو قول بعض العلماء هل يجوز كشف الوجه أمام اخي زوج البنت؟ لا يجوز